لمن حمده الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وابتليت وعافيت وعلى العرش استويت ندعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته وكثرت زلته وخلصت إلى وجهك توبته يا خير مرجو ويا أكرم مدعو إلهنا أفض علينا من نورك وبارك لنا في نعمك وانشر حولنا حبك وانشر حولنا حبك واملأ قلوبنا بالرضا عنك وقناء شر أنفوسنا وشر شياطين الإنس والجن وما يأفكون واحفظ أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وعقولنا وأهلينا مما يوسوس إلهنا ندعونا في شهرنا هذا وفي كل ساعة من ليل أو نهار إلهنا نعوذ بك من شر الشيطان وجنده وشيعته من الإنس والجن وما ربنا كلنا جارا من شرهم يا الله كلنا عياذا من شركهم يا الله كلنا ملاذا من مكرهم يا الله عز جارك جل ثلاؤك لا إلهنا أنت حسبنا وكفى أنت سندنا وكفى أنت الحافظ وكفى إلهنا أنت حسبنا يوم لا نجد بين المخلوقين حسبا إلهنا أنت سندنا يوم نفتقد بين العباد سندا إلهنا أنت الحافظ يوم بين الناس حافظا اللهم إن الشيطان عبد من عبادك ناصيته بيدك يرانا من حيث لا نراه وأنت تراه من حيث لا يراك أنت تقدر على شأنه كله وهو لا يقدر من امرك على شيء اللهم ان ارادنا بسوء فردده وان كادنا فكذ ندرع بك في نحره ندرع بك في نحره نعوذ بك اللهم من شره اللهم انا نستجير بك اللهم انا نستجير بك أي ضرنا في ديننا ودنيانا أو يصدنا عن فعل ما أمرتنا أو يحثنا على فعل ما نهيتنا اللهم بك نعتصم وإليك نلتجئ إلهنا يا من قلت إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا اللهم اجعلنا ممن اتخذه عدوا اللهم اجعلنا ممن اتخذه عدوا وانصرنا عليه يا اللهم اكفنا عدواً إن هممنا بفاحشة شجعنا إن هممنا بطاعة سبطنا يدفعنا إلى الشهوات يعترضنا في الطاعات ويبغض إلينا التوبة لا يغفل إن غفلنا لا ينسى إن نسينا وإلا تصرف عنا كيده يستذلنا يستذلنا اللهم فاكهر سلطانه اللهم أكهر بسلطانك اللهم أكهر سلطانه بسلطانك اللهم أكهر سلطانه بسلطانك أنقذنا يا الله من أن نتع في شراكه أنقذنا يا الله من أن نتع في شراكه واعصمنا بعصمتك أن نكون في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه